الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحباب أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم في هذا المجلس المبارك من علمه جل وعلا وأن على قلوبنا وعلى قلوبكم والتقوى وأن يشدد أقوى لنا وأفعالنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه أحبابي اخواني في الله ان هذا الكتاب قليل امور الدنيا انتمدوا على غير الله وعلي توكلوا على غيره وأصبحوا والعياذ بالله مسيرين من قبل الشيطان لا من قبل الرحمن فعبدوا غيره جل وعلا من حيث لا يشعرون واعتمدت قلوبهم على غير الله من حيث لا يشعرون فمن الناس من اعتمد على تجارته ولم يعتمد على الله جل وعلا على جاهه وسلطانه ومن الناس من اعتمد على امواله ومن الناس من توكل واستعان فوكل الأمر إليهم وهم أموات فلا شك أن هذا هو الشرك الذي بين الله سبحانه وتعالى في كتابه ولذلك لأهميته بالنسبة لنا خاصة في هذا العصر وعصر الماديات وعصر الدنيا المفتوحة أمام أعيننا ولا يستطيع أي أحد من البشر أن ينعزل عن هذه الدنيا إلا من رحم الله وهم قليل نوادر لا يذكرون فنحن لابد أن نعيد النظر وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وكيف كان حال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كيف اعتمدوا على الله وتحوضوا الأمر إليه واستعانوا به سبحانه وتعالى فنصرهم وأيدهم بنصره جل وعلا وأخذنا أن هناك مواطن وذكرنا بالأمس لا أريد أن أعيد لأنه لأن الدرس مسجل في المنتدى 11 إمام ومن أراد أن يسمع ما ذكرناه بالأمس فهو موجود فأخذنا ثمانية مواطن أخذنا بالأمس ثمانية مواطن بكل موطن لا لا فيه من التوكل على الله سبحانه أن هو تعالى واليوم بإذن الله جل وعلا نكمل ما بقي من هذه المواطن التي جاء ذكرها في القرآن العظيم فمنها كذلك هو الواحد وهو كذلك سبحانه وتعالى والله جل وعلا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد الجبار المتكبر سبحانه وتعالى الله الله عم ما يفرق جازم من غير شك ان الله جل وعلا هو الواحد فلا يلو على هو الواحد لا شريك له اله مع الله تعالى الله حين يعتقد الإنسان أنه على الغني والضعيف لا يتكل إلا على القوي وهكذا أيها الأحباب هذا الاعتقاد حين تحقق في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكان اعتمادهم الأول هو الله سبحانه وتعالى في كل ما مروا به من حياة في حال الشدة وفي حال الرخاء فكانوا مع الله جل وعلا معتمدين عليه مفوضين الأمر إلي فالله جل وعلا قد أنجاهم من عذاب ومن مصائب ومن بلاية ثم أن الله جل وعلا كتب لهم الجنة وهم في الدنيا أو بشرهم بالجنة وهم في الدنيا مما يدل على صدقهم وعلى إخلاصهم لله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب بصوت بارك الله فيكم قل هو ربي لا إله إلا هو هذا يدل على إفراد الله جل وعلا أن الله جل وعلا هو الواحد قل يا محمد للبشرية جميعا وبخاصة وبخاصة المشركين الذين أنكروا عبادة الله جل وعلا وعبدوا غيره وتوكلوا على غيره واستعانوا بغيره فالله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن يقول محمد صلى الله عليه أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي هو اعتمادي وهو كفيري وهو معي وهو ناصري جل وعلا هذا من ناحية إذا علمت علم اليقين بأن الله جل وعلا هو الواحد فتوكل عليه واعتمد عليه وفوض الامر الي والله جل وعلا هو العليم بحالنا هو العليم بضعفنا وهو العليم بقوتنا والناس البشرية اليوم كلهم بحاجة الى الله جبرا او اختيارا صح فان كان من باب الاضطرار إن, ان كان من باب الجبري فالبشري عموما بحاجة الى الله ولا بد ان يعتبد عليه لان بدون هذه الاشياء التي بيد الله جل وعلا امرها لا يستطيعون العيش لا يستطيعون أن يواصلوا هذه الحياة فالبشرية بعمومهم إجبارا هم بحاجة إلى الله وهم بحاجة إلى الشمس وهم بحاجة إلى الهواء وهم بحاجة إلى الماء وهم بحاجة إلى الضوء وهكذا وكل هذه الأشياء من أين تأتي؟ من الذي يأتي بالشمس؟ من الذي يأتي بالضوء؟ من الذي يأتي بالماء؟ من الذي يأتي بالهواء؟ الله جل وعلا إذن لا بد على الإنسان أن يعتمد على الله وهو بحاجة إلى هذه الأشياء التي هي بيد الله جل وعلا إذن إذا علمنا جميعا أن الله هو الواحد وهذا هو الحق لا مريت فيه فلنعتمد عليه ونفوض الأمر إليه كذلك الأمر العاشر نحن ذكرنا أمس ثمانية و وهذا ذكرته التاسع والآن نذكر العاشر الموطن العاشر مما يجب على الإنسان أن يتوكل على الله فيه. إذا كانت الهداية أيها الأحباب من الله جل وعلا، فلا بد أن نستقبل هذه الهداية بالشكر والتوكل على الله. أن نشكر الله جل وعلا ليل نهار. بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا أن نشكر الله جل وعلا أن هدانا لهذا الدين أعظم نعمة يمن الله جل وعلا على عبده إذا هداه لهذا الدين إذا هداه لطريق ال... إذا إذا هداه لطريق مستقيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالمنّ الأول لله جل وعلا فهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلا شك أن هذه الهداية وهذا التوفيق من الله جل وعلا يحتاج منا إلى شكر ثم كذلك نتوكل على الله ونعتمد عليه في هذا الموطن لابد أن نتوكل على الله فيه يقول سبحانه وتعالى وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون الآية واضح وما لنا أن لا نتوكل على الله يعني هل هناك أحد نعتمد عليه غير الله هل هناك أحد نفوض الأمر إليه غير الله هو الذي هدانا لهذا هو الذي من علينا والذي رزقنا والذي الذي أعطانا هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور هل هناك أحد نعتمد عليه ونفوض الأمر إليه غير الله جل وعلا فالنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكل كذلك أيها الأحباب من المواطن التي ينبغي فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى الموضع الحادي عشر إذا خشيت بأس أعداء الله جل وعلا والشيطان فلا تلجئ إلا إلى باب التوكل على الله إذا خشيت ووقع في قلبك الخوف ووقع في قلبك الفرار من هؤلاء الأعداء والشياطين إذا خشيت منهم إذا خفت منهم ومن غدرهم فلا تتخلى لا تتخلى أبدا عن الله جل وعلا فتمسك فتمسك واربط نفسك بحبل الله جل وعلا المتين يقول الله جل وعلا إنه من هو؟ الشيطان يقول جل وعلا هنا في ونحن قد نكون أحيانا أسرى بيد الشيطان فهنا ربنا جل وعلا يخبر في كتابه ويقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه أي شيطان ليس له سلطان أبدا أي لا يستطيع الشيطان أن يتمكن من الإنسان وأن يسيطر عليه وأن يتحكم فيه وهذا الإنسان قد آمن بالله جل وعلا وتوكل على الله العكس تماما أن من لم يؤمن بالله جل وعلا ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فأصبح بيد من؟ فأصبح بيد الشيطان يتحكم فيه ويجره إلى ما يريد حتى يوقعه في حباله فقال عليه وتحكم فيه وأبعده عن الله سبحانه وتعالى فهنا ربنا جل وعلا يقول إنه ليس له سلطان أي الشيطان ليس له سلطان عليك، وأنت مؤمن، وأنت متوكل على الله جل وعلا، فانظروا كم كم كم هو مهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، كم هو أساسي في حياتنا، لأننا إذا تخلينا عنه والله، ترى نصبح وساعة بيد الشيطان. وكثير من الناس من هو أسير بيد الشيطان يتحكم فيه كيف ما يشاء ومتى يريد ويأخذه إلى والعياذ بالله ويأخذه إلى أماكن الفساد والفجور لأن ذاك الإنسان حين ابتعد عن الله جل وعلا وربط حاله واعتمد على غير الله هذا أصبح حاله هاتبة إذن حين تخشى البأس من أعداء الله والشيطان فلا شك أنه لا ينجيك من هذا إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحباب إذا أردت أن يكون الله جل وعلا وكيلك في كل حال إذا أردته أيها الإنسان الضعيف أيها الإنسان الفقير أيها الإنسان المحتاج إذا أردت أن يكون الله جل وعلا معك وإذا أردت أن يكون الله جل وعلا كفيلك ووكيلك في كل شيء فلا شك ما عليك إلا أن تتمسك بالتوكل علي تتمسك بالتوكل علي وفوض الأمر إليه وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب فإذا قلت هذا فالله جل وعلا هو حسيبك والله جل وعلا هو كفيلك لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في الصباح والمساء كان يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي لا تجعلني أعتمد على نفسي طرفة عين فاعتمادي هو عليك فإذا أردت أن يكون الله جل وعلا كفيلك ووكيلك فلا شك أنك عليك, عليك أن تتوكل عليه قال جل وعلا وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيله خلاص إذا اعتمدت على الله وتوكلت عليه فليس هناك أحد وليس هناك أي مخلوق في الدنيا أبدا أن يضرك مدام أنك توكلت على الله بشرط أن يكون القلب قلبك معتمدا على الله لا تخف إلا من الله ولا تخشى إلا الله كذلك أيها الأحباب، كلنا نسعى إلى أمر مهم. كل واحد منا يسعى إلى أمر مهم جدا وهذا الأمر لا أبداً أحد لا يتمناه. كل واحد من البشرية ليس فقط من المؤمنين بل اللهم صل على محمد صل على أنس أذكر كل البشرية هم يريدون هذا الشيء لو سألنا أي أحد من البشر أم النار ماذا سيكون الجواب الجنة لا شك ويعلم هذا الانسان بالرغم انه بعيد عن مفهوم الجنة بالرغم انه بعيد عن مفهوم السعادة الحقيقية الا ان الفطرة تدل هذا الانسان الغير مؤمن الكافر فطرته تدله على أن هذا الاسم محبب إلى النفوس اسم الجنة مهم فإن هذا الاسم اسم الجنة محبب إلى نفوس البشر مؤمنهم كافرون لا شك المؤمن من باب أولى أنه يسعى إليها ويطلبها ويعمل لأجلها والكافر لا يعمل فهنا إذا أردت هذا الأمر فعليك أن تتوكل على الله في طلبك للجنة أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وهي منزلة عظيمة منزلة عظيمة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى وكان يقول عليه الصلاة والسلام في آخر, آخر أنفاسه قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى الفردوس الجنة هي أعلى الجنة ووسط الجنة فإذا أردنا أن نكون من أهلها فما علينا إلا أن نصبر في هذه الحياة وما فيها من متاعب ومصائب وما فيها من مشاكل حتى ننال تلك الجنة يقول جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صبروا على ماذا الذين صبروا على طاعة الله جل وعلا الذين صبروا الدرجة العالية وارادوا الجنة فصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى فنالوا هذا الاجر العظيم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك أيها الأحباب إذا أردت أو إن شئت أن تنال محبة الله جل وعلا فأنزل أولا إلى مقام التوكل إذا أردت محبة الله يعني إذا أردت أن الله يحبك إذا أردت أن الله يحبك فلا شك عليك أن تتوكل عليه قال جل وعلا إن الله يحب المتوكلين الله أكبر إن الله يحب المتوكلين يعني الذي يعتمد على الله في أمره في خروجه في دخوله في عمله في كل ما يقوم به اعلم أنه أصبح محببا إلى الله لا إله إلا الله ونسأل الله جل وعلا أن ننهى هذه الدرجة ليس الشأن أنك تحب الله ولكن الشأن أن الله يحبك هذا أمر عظيم ينبغي أن نصحح نفوسنا وقلوبنا من أجل هذا ليس الشأن أيها الأخ أيها الأخت أيها المسلمون ليس الشأن أنك تحب الله فإن محبة الله قد ادعاها كثير من الخلق ولكن الشأن أن الله يحبك كيف أن الله يحبك أن تصبر على طاعته أن تتوكل علي أن تتوب إلي أن تتطهر أن تكون طاهرا بالمعنى الحقيقي لأنه هو الذي أمرك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتوكلين إذن هذه المحبة ليست في الهينة أن تنال محبة الله للعبد ليست في الهينة أن تنال إذا لم يحققها الإنسان عمليا في واقعه حتى ينال هذه المحبة وأخيرا أيها الأحباب آخر ما تكلموا عنه حول قضية التوكل في هذه المواطن هو إذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل يقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقول سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين هذا حقيقة هذه المواطن أيها الأحباب لا شك من أخذ بها إذا أخذ بها الإنسان وجعل لكل موطن من هذه المواطن متوكلا فيها على الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه قد سلك الطريق الصحيح وأنه قد أصبح من حزب الله جل وعلا وأن الله جل وعلا يحبه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم جميعا من المتوكلين عليه من المعتمدين عليه سبحانه وتعالى وأختم حديثي كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي ومعه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر معه أو واحدة أو يمر وحده. قال فنظرت. سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء امتي قال ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال لهؤلاء أمة يسترقون ولا يتقل تطيرون قال ادعو الله الله ان يجعلني منهم قال سببا بها عكاشة هذا الحديث أي والأحباب يبين أن من توكل على الله هذا عذاب له، وكذلك لا يتطيرون او لا يستلقون، يضع يده مكان الالم ويدعو بهذه الدعوات، اللهم إن المريض لا يطلب الرقية. انه متوكن على الله جل وعلا كذلك قال لا تطيرون والطيرة و و و و هي كانت عند الجاهلية تشاؤمون مر طير اذا وقع ماء مثلا او اذا شيء من هذا القبيل فكانوا يتطيرون في هذه الاشياء اما المؤمن فقال فيكم من أهلي من من من عذابه ونجعل من أهل طاعته وأن يشدد أقوالنا وأفعالنا إنه جواد كريم وجزاكم الله خيراً وأرجو السماح على الإطالة انتهى موضوع جزاكم الله الله خير موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى انتهى هذا الموضوع وعلى شرحه بما فيه من الفوائد القيمة الجليلة التي نحتاجها نسأله جل وعلا المزيد من فضله من علمه جل وعلا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكم اللّهُ لمن الإشراب بارك الله في